بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ فاشعة عاملة ناقبة تقلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريق لا يُذِلُّ وَلا يُذَلُّ مَنْ جَوْرُ وُجُوهِ يَوْمَئِذٍ لَّامِتَن لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّتِ الْعَالِيَةِ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فيها شر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مخفوفة وزرابي مبكوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف شقحت فذكر إنما أنت مذكر لست علي بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر